يا أيها الذين آمنوا كلو من طجبات ما رزق لكم وشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرّم عليكم الميت تود دَمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَاءَهُ إِلَّا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ طَرَغَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عادٍ فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك اولئك ما ي يُولُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَٰئِكَ الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على الناء ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين تَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيد